Bismillah ar rahim Bismillah All see قن قمر الشمس قن وامرنا لي بذر وحق قن وان ان الامر قم تواعن قم تسوا زينًا ديرًا بين يا این هم کان فی اهزه وَإِذَا أَفْرَأَىٰ عَلَيْهِ الْقُوَّةَ لَا يَجْدُودُ بَلِ الَّذِينَ <تصفيق> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ وَعَيْرُ مَنُونَ وَلَقَ Just have you.